يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأموين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في البلاء الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم إن كنا محسنين فزد في إحساننا وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا نسألك البركة في العمر والبركة في الذرية والبركة في الوالدين ونسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه ونصيبا من الجنه تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعين لا تدمع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع وبطن لا تشبع ودعوة لا تسمع أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اجعلنا أغنى خلقك بك وافقر عبادك اليه وأفكر عبادك إلي، وافقر عبادك إلي. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وعلى الايمان الكامل والسنه جمعا توفنا وانت راض عنا اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين